ان سجادا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان فصلك م قت يوم يفَخ في الصور فَ تأتون أفوج وفح السم فكت أبواب وَوسيرةَة الجبال فكانت الساب إ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 اقا واعنابا وكواعب اترابا وكاسا ذهقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء